أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشبا في الكنف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انَّ هُمْ فَتًى ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتقدوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ وَانكَسَفَ بَيْنَ الذَّيْنِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ بَاطِلًا وَهُمْ فِي فِجْوَةٍ مِّن نُّهَى ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ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 وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل 117. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 118. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 119. فابعثوا أحدكم بورطكم هذه إلى المدينة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 انهم ان يظهر عليكم يذدموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثمنا ولهم ليعلموا ام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 قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَهُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ سَلَاهُمْ فِي هَٰذَا إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِزِي مِنْهُمْ أَحَدًا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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحف من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن 129. وإنما أعسدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرام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 ثياب ويلبسون ثياباً خضرا ويلبسون ثياباً خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مفتق وَظِْبِ لََّ تَلَ وَجُ لَْنِ جَعلناَا لِأَحَدمَا جَم نَّتَْن أَعْنَّابِ وَحَفَسْْنَاهُ مَا بِنَخُهُ وَجَعَن بَنَ مَا زَوى كِْلتَجَنَّتَْنِ آتَت أُكُلَا وَلَم تَغْلِم وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أسر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنبا وت وهو ظالم لنفسي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اخدت الى ربي لا اجدا خيرا منها قلبا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 جَنَّتِك فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُسْقِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا لو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي قارية على عروشها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وَلَا يَسُلِ اللَّهِ هوو قَيون تَوَابَ وَخيُّ قُذَاء وَبْرِ بِلََّ تَلَ الحَياتِ الُّنَْ كَمَا إِْ إن أَ زَلنااء مِنَ السَّمَاء إتَخْتَلَ قَبينَ بَاتُ الْ الأوْضْ فَأَصَْهَااشمًَا تَزُوه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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتوالمجرمين مستطين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها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 اَن تَسْتَخِذُونَه وذَرِيَّة اَولِيَا اَمَّن دُونِي وَهُم لَكُمْ مَاذُكُمْ بِئْسَ الظَّانِمِينَ بَدَلا مَا اَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كنت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 إِلَّا أَن تَأْتِيَ أُمَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ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 لما جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وَإِن وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة بِمَن كَسَبُوا عُذْلًا لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ طَالَ مُوسَى فَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُما فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا لَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا آذَنَ ظَبَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّفْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْ ثانيه إلا الشيطان أم أذكره واتقذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا من عبادنا آتيناه رحمة مِنْ دُنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَوْ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ هُدًى قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صبرا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما هي صبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهقني من أمر عسر ثون طلقا إذا لقي غلام فقتله قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ إِلَّا قَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدِ اتَّنَكُمُ الذُّنُبُ مَن يَعْذِرَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قِنْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضِيفُوهُمَا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جزارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما ثم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأََّغُلَامُ فَكَانَ أَبَ وَ مُؤْ نَْنكَقَشنأَ يهِقَهُمَا قُم يانَو وَكُفْرَق فَأَرَدناَا أي يُبدِلَهُ مَا رَبّ مَا قَيْ مِنْهُ زَكاتَ وَأَقُرَبَ وَحم وَأَم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 ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا ويسألونك عند القرنين قل فأسلوا عليكم منه ذكرا إما مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأسبع سببا حتى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَئِدَتَكَ تَجَاوَزَتْ حُدُودَ الْمَدِينَةِ فَتَمَتَّعْ بِهَا وَقَوْمِكَ بِالْعَدْلِ وَقُلْ هَذِهِ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 أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا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 إن يأجوج ومأجوج مفتدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مسكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اْتُونِي زُبُرًا حَدِيدَ حتى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي إِفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسَّخَهُ ٱللَّهُ وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دسكاء وكان وعد ربي حصا وتركنا بعضهم يومئذي يموج فيِي بَعْض وَن فِي قَافِسْقول وَنُفقَافكُولِ فَجَمَ الن جَمم وَعرَقْ مَا جَه مَا يأَوْمَئِذِ لِن الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتقذوا عبادهم دون أوليان ادخله جهنم ام للكافرين نزلا قل هل من نذيركم بالاقصرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقاء فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء قوم جهنم نَامُوا بِمَا كَفَرُوا وَاسْتَغْفَزُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا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 يثُْكُمْ يوحَ إلَ يَأَنَّمَا إلَكُم إلَ غُ وَاحِدَ فَمَنْ كََ يَبْجُ لِقأَ رَبّكًَا يَعم العمَلَ صَالِحَا وَلَا يُشْرِك بِعيدادَ فيِ رَبّ